شاد شرع شرعوا, شرعوا لهم نظاما وتشريعا وقانونا يتبعونه اما في سائر ألوان النشاط او في بعض الوان النشاط وسواء كانت بيانيه اي شرعوا لهم دينا كاملا اي شرعوا لهم نظاما كاملا أي لهم تشريعاً كاملا او كانت طبيعيه اي لهم بعض الدين لهم بعض النظام شرعوا لهم بعض التشريع فالأمر عندنا سيان هو كفر أكبر مخرسا من الذي والذي مارته اتخذ من نفسه إلاها وربا ورب من والذي قطاعه فقد أشرك بالله هذا المفاع أو هذا الحاكم أو هذا السلطان قال تعالى أتؤمنون ببعض الكتابي تكفرون ببعض ليش عندنا فرق؟ الدين كله واحد ولن يفلح إلا من أخذ هذا الدين كلا متكاملا لا يباعده حسب ما يريد وحسب ما يشتغل لا يأخذ منه ما يتفق مع ما تميل إليه نفسه أو ما تهواه أفكاره أو ما ترب عليه أو ما درج عليه لا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم الحرج هذا الحرج من أسف ما زال يوجب عند الكثير مننا من رب. عنده حرج من بعض المسائل هذه قضية في المنتهى الخطورة لو تدبر هذه الآية لقفت منها شعره كلسا يكون عندك حرج وبعض أحفال الله آسف هذه المصيبة تعرض أنت تعرض عن من نحن لا نتضرر أنت المتضرر المسائل في القراراتك أنت أيها المستيد سيضرنا ولا ينفعنا ولا يغير مننا شيء هذا العراب. ولا حتى طالعا ربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما سهرت بينهم ثم لا يجد في أنفسه الحرج لابد أن ينتفي من قلوبنا أي حرج ولو كان صغير من أي حكم أحكامنا نفرح ونشرح وصبور بالسنن التي لا تكلفنا طائم أما الأمور المسائل الكبار يقع في أنفسنا حرج منها هذه لابد لكل منا أن يقف وقفة صد مع نفسنا في قلبي حرج من هذا الحكم تكبر عن نفسك أربعنا بشرة فلا ربك لا يؤمنون لابد كما أسلقنا وشرحنا هذه المثالة بالتقصير أن ينتفي الحرج في صدورنا من أي حكم من أحكام الله سبحانه بل علينا أن نقول سمعنا وأطعنا ولو كان هذا الحكم مما نكره، ولو كان هذا الحكم شديد على نفوسنا، لابد أن نطوع هذه النفوس قصرا وجبرا لأحكام الله شئنا وما كان المؤمن ولا مؤمنة أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله عمرا أن يقول أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وهذه مسؤالة كما قلنا تحتاج وقفة كثير منا اتعامل ما أحكام ما أحكام الله سبحانه وتعالى ببعض الطبعين يأخذ الأحكام للتلام مع نفسه وتلام مع سكره ومع هواته وبعض الأحكام إما أن يرفضها ويتأول في رفضها وإما أن يقبلها على مضض، على إغماض يجد في نفسه حرج، يجد في نفسه مقاومة هذه مسألة كما كنا تحتاج وقت تحتاج وقت لصدر خوفا على إيمان هذا الشخص ليس إيمان هو يسعى لنجاة نفسه وفي نفس الوقت يشد على نسي باب النجاه من حيث يظن ان الرس صنع ان هو يغسل فنضع هذا هذه الايه فنضعها كمقياس نضعها كميزان نضعها كمعيار ونقيس على هذا الميزان ونقيس على هذا المعيار مدى ما في قلوبنا من استسلام ومن انقياد لاحكام الله جميعها نضع هذا المتئاس ونبدأ نحاسب أنفسنا وفقا لهذا المتئاس لماذا في نفسنا بعض الحرج من بعد أحكام الله لماذا؟ ألا؟ نتركها لكل واحد مننا إذا الشاهد أنه سواء كانت مننا فبعضية أو بانية فالحكم واحد لا يفعل فتؤمنون ببعض الأستاذ فتتفرون الله فما يزاوي يفعل ذلك منكم؟ إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يضبون إلى أشد العذاب ومنواه بغاظين عما تعملون ومرت معنا آية أخرى في هذا المقام هي قوله فعالى ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر هؤلاء ماذا كان حكم الله عليهم حكم الله عليهم بأنهم ارتدوا على أزارهم من بعد ما تبين. لهم الهدى كذلك آية أخرى تبين أن الطبعيد لا يغير ما الحكم قوله تعالى وأنحكم بينهم بما أنذر الله ولا تتبع أهوام واحذرهم أن يفتنوك عن عن باب ما أنذر الله عن باب ما أنفى الدين كل ليس هناك فرق بين مسألة وبين مجمل المسال الدين كل والذي يشرع ولو في المسئة واحدة فقد اتخذ بالنفس ربًا وإلها ومعبودًا يريد من الناس أن يعبدوهم من دون الله عز وجل يقول في شرحه لهذه الآية في المجلد الرابع سفحة 111 يقول شرح هم لا يتبعون ما شرع الله لك من الدين القويم بل يتبعون ما شرع لهم فيعطي منهم من الجن والإنس من الجن والإنس من تحريم ما حرموا عليهم من البحيرة والسائلة والوصيلة والحب هذه الأمور تأتي معنى في آية الأخرى إن شاء الله وحبيث من يقضي وتحليل أكل الميتة والدم والقمغ هذه المثربات التي ذكرها ابن كثير على سبيل المثال لتلك الأمور التي شرعها البشر في تلك الفترة قبل الإسلام من عندي أنفسه والله عز وجل جعل هذا التشريع شرطاً أكبر مخرجاً جد مننا وجعلهم بهذه التشريعات البدائية التي أردنا التي لو أردنا أن نقيسها بما نحن عليه اليوم توجدناها بتشريعات بدائية جداً بالمقارنة بتلك القوانين الوضعية التي استعرضناها معكم من قبل ورغم ذلك ورغم أنها بدائية ورغم أن أكثرها يدور حول الأطعمة والأنعام ما يحل منها وما يحرم إلا أن بعض ذلك جعل هذا الأمر أسرًا أكبر وشركًا أكبر من دونه، وجعل هؤلاء الذين رسو وضع هذه التشريعات أربابًا وعليها ثواب من دون الله، وجعل الذين تبعوهم اعتقدوهم شركاء من دون الله، وجعلهم نول عز وجل مشركين في عبادته. يقول وتحليل أكل الميتة والدم والقمار إلى نحو ذلك من الضلالات. والجهالات الباطلة التي كانوا قد اخترعوها في جاهليتهم من التحليل والتحريم والعبادات الباطلة والأموال فاسدة والأموال إشارة للربا الذي كانوا يحذونه ويغيرون اسمه وإشارة للغش وإشارة إلى أكل مالي سرطا وظلما وزوجا مما هو الظهر بكثير في صورته في العصر الحاضر. لكل شيخ الإسلام ابن تيمية في شرحه أيضا لهذه الآية في كتابه الماتع براء صلاة الاستقيم صفحة 276 يقول رحمه الله فمن ندب بعد أن ذكر هذه الآية من شركاء شرع له من أنبياء من قال عليها فمن ندب فمن إيش ندب من دع مجرد دعوة فمن ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله أو أوجبه بقوله أو فعلي من غير أن شرعه الله فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله مجرد الند مجرد الدعاء مجرد الدعاء فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله فما بالك كما قلنا بالذي جعل هذه الأمور تشريعا عاما مستطررة بل لن يكتفي بذلك بل أقام لها الشرف والأعوان والدرك وجعل لها الحراس الذين يعملون ليلة نهار على إجبار الناس وإخضاعهم لهم بمنتهى الطرف سألت بمنتهى الطرفة سبحان الله المفارقة عجيب جدا لما نتحدث في قبلية تعالى أسى حكم الجدلية في القول سنجد أن ما وصل إليه حكام هذه البلاد من تسبين الإسلام ما وصل إليه فاق في الكفر وفي الشرك ما كان عليه التصار الذين يضرب بهم المثل في الكفر فالتصار لم يخضع الناس قصرا ولا جبرا لأحكامهم المضيعة وإنما أنشأوا محاكم تحصن بلياشق وفي نفس الوقت تركوا المحاكم الشرائع مفتوحة ولم يشبه الناس وإشارة واحدة على أن يخضعهم لأحكامه يا بل يرسل ملكهم رسالة الى عمال على الانصار الاسلامية يوصيهم فيها وسأتي مع مصر رسالة يوصيهم فيها بانفاذ احكام الشريعة الاسلامية لكل من يريد ان يتحكم تقارن بالله عليك بين التتار وبين حكام اله. حكام اليوم لما اردت ان تفعل ذلك لو لك المشاركة فلا على الأولى. لمجرد أنك تريد أن تحكم على نشك على خصوصك حفظ الله يحفظ من رسوله أبدا بينك وبينه ما تريد يقول شخصان فمن ندب إلى شيء لمتقرب به إلى الله مجرد ندب مجرد دعاء فمن الذي يفرض هذا في الحديد والنار فمن ندب إلى شيء لتقرب به إلى الله أو أوجبه يقوله أو فعله من غير أن يشرعه الله فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله يقول ومن اتبعه في ذلك ومن اتبعوا في ذلك فقد اتخذا شريكا لله شرك أكبر مخرج من المله فقد اتخذا شريكا لله شرع له من الدين ما لم يأذن به الله شرع له سواء في سائر مناحي حياته او في بعض مناحي حياته وكلام الشيخ سلمان فهمي واضح ذلك يقول دكتور محمد نعيم نفسي ويكتب المشهور الناس صفحة ثانية بعد المياه يقول ويكفر من يدعي ان له الحق في تشريع ما لم يأذن به الله بسبب ما اتيه من السلطان والحكم انه والملك انه الحاكم انه السيد والمطار بسبب ما اتيه من السلطان والحكم سيدعي ان له الحق في تحليل الحرار وتحريم الحلال ومن ذلك انظر صوت الواقع منزلي الأحكام للعصر الذي نعيشه هذه طريق المستحيل ومن ذلك وضع القوالين والأحكام التي تبيح الزنا والربا وكشف العورات أيضاً استاذنا عندما خرج على جنيد ثم نتكلم في طلية علاء ومن لا يحكم من أنجى الله فويله استاذنا عندما انفطر الأسباب النزول التي هي الصحيح أن اليهود إنزلت سين هذه الآيات آيات الموهبة لم, <تصفيق> لم يغيروا حكم عندهم حتى اليوم أيهوي إنزلت هذه لم يغيروا حكم الزنا فالزنا عندهم محرر حتى اليوم وإن لم يغيروا إيش العقوبة. غيروا العقوبة استبدلواها فقط وعلى تغيير العقوبة إنزلت هذه أما اليوم فلم تقعرفها في العقوبة إنما غير يشت الحكم بأسر فالزنة ليس محرمة وإنما هناك شروط وضوابط إذا وقعت الزنا الزنة بعد شروط وضوابط فعليك أن تستحية وأنت سلام في ضمن القرانين الوضعية ولا أصدر الإنسان كما ذكرنا واستعرضنا النصوص تذكرونها لا أصدر الإنسان أن يتفوه بذين الشفاء وإن كان الأب أو الأخ أو الابن وإذا تنازل الزوج أتفكره. فاليهود ما غير الحكم أبدا الحكم عندهم حرام محرم حتى اليوم ولكن غيروا العقوبة وعلى تغيير العقوبة انزلت على رؤسهم هذه الأرى وكفرهم الله أجل من فوق سبع سماوات فذلك بالذين غيروا العقوبة وغيروا الحكم من رأسهم غيروا الحكمة من رأسهم رأسه يقول ومن ذلك وضع القوانين والأحكام التي تبيح الزنا والربا وكشف العورات أو تغيير ما جعل الله لها من العقوبات المحددة في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم السرقة ليس الحد ليس قطع عداد. هذه عقوبة شرعة أو هذه كذا وكذا إنما برا ممنية روح ما بين كذا وكذا أو سجن ما بين كذا وكذا وإذا كان لك محامي برأك صديقك إشارات من عزيز كما يقولون الزنا كما قلنا حتى في الصور التي يجرمون فيها الزنا في الصور التي تعرضنا التي يجرمون فيها الزنا كان يصر الزوج على تمسك بدعوى ويكون الزنا في بيت الزوجية حتى في هذه الصور كمذا كانت العقوبة تتراوح ما بين غرومة مالية من كذا إلى كذا أو أقصاها سجن لا يجب عن تذا أنتهت القضية أنتهت الذي يغير العقوبة التي أنظر من عند الله عز وجل هو كافر كفر أكبر مخرج للمنطق أو تغيير المقادير الشرعية في الزكاة والمواريث والكفارات والعبادات وغيرها مما قد ذره الشارع في الكتاب والسل إلى أن قال قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم بالكبير. ما لم يأزهم في المنطق طبعا ما في ذلك تغيير المقادير الشرعية تلك المكوش. التي عمت وطمت ولم تخلو منها بقعة وإن كانت البقعة المقدسة المكوس التي فردت على الناس وسلمتهم سوء العذاب بالحديد والنار لابد عليك أن تدفع هذه المكوس في أثر وصاحب نصر لها شمى رائحة الجنة وإن رائحتها من كذاميل وميل يقول الشيطة حنطتي في كلامي حول هذه الآية أن صفحة الخامسة والثمانين تقول رحمه الله وأن النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السماوات والأرض فتحكيمه النظام الشرعي فتحكيمه كفر بخالق السماوات والأرض هذا رحمه الله فتحكيم هذا النوع من النظام في أنفس المجتمع وأموالهم وأعراضهم وأنسابهم وعقولهم وأديانهم كفر بخالق السماوات والأرض. تحكيم هذا النظار. الوضعي في الأنفس وفي الاموال.. وفي الاعراض، وفي العقول وفي الأديان كفر بخالق السماوات والأرض. كفر مأزرة صحيح؟ كفر بخالق السماوات والأرض كفر مأزرة. ما خلاص ما لا خلاص لكم مايل. كل شيء قبل التويب. كل شيء قبل التوين. فيلا شك فيها نظر البعض النجوم. طفر السماوات والأرض، وتمرد على نظام السماء الذي وضعه من الذي وضعه من خلق الخالائق كلها. وتمرد هذه الطريقة طبيعية. تمرد على النظام الذي أنزله الله وجل الذي هو سبحانه وتعالى خلق الخالائق كلها. وهو أعلم بمصالحها. وعلم المصالحة، فالمصلحة ينتباه النص، المصلحة ينتباه النص، وليس المصلحة في عقولنا، ليس المصلحة أن أكتم الحق وأتكلم بقناش الحق، أو أن أقسم الراجع وأتكلم بالمرجوع وأقول هذه المصلحة، سبحانك رب. هذا الذي يكون هذا الكلام يقع مباشرة في الدين، هذا كلام تخرج من النيل لو الإنسان، كأنك تقول أن ما جاء به النصوص، ما جاء به الكتاب والسنة، ليس فيه مصلحة، أم مصلحة عندي أنا، سبحانك رب. هذه الكلمة لازمها أنك جعلت من نفسك ربًا تعرف المصلاحه التي فاتك على المولى عز وجل سبحان الله هذا معنى أنا كلام ما معنى أن تقول أن المصلاحه ليش في الكتاب والسنة إنما المصلاحه في هذه المسألة وإن كانت هذه المسألة من الكفر الأكبر ومن الشرك الأكبر في الديمقراطية ونحوها ما الشيء في هذه هذا في أيها أصل نحن الإنسان يبدأ أنه هو اللي أدرك المصلاحه ما شاء الله هو الذي يعرف المصلاحه وقدم المصلاحه بخلاف النصوص النصوص هذه ما أما المصلحة فيما في تفتق به ذهنه فيما انجته زبالة العقول وحسنة الأفكار والأوهام هذا الكلام الإنسان لا يأكل ما يقول سبحان الله الله عز وجل الذي خلق الخلق والذي يعرف ما كان وما هو كائن وما سيكون والذي لمشرع هذه الأحكام إلا لمصلحة الناس هذا جل لم ينزل إلا لمصلحة البشر في كل صغيرة في كل كبيرة خاصة في الأمور الكبارة في أصول الدين في أمور ما فقط إذا أنت تقول للمصلحين هذا الأمر أنا رضي عليه السلام أخبرنا بما سيقول إليه حال الامة ووضع لنا من الحلول لكن لو تمسكت بها لرجعنا إلى سالفة هذين من العجز والتمكين ولكننا أعرضنا فأعرض الله عنا لكننا لم ننصر دين الله فلم ينصرنا الله أنت نصر الله ينصرك هل واضع الله يتخلف والله ما تخلص وإنما التخلف بسبب ما عندنا نحن بسبب أننا لم نحقق الشتر الأول بسبب أننا لم ننصر الله وكيف يكون نصر الله عز وجل هل الله عز وجل مفتقل إلينا هل الله عز وجل محتاج إلينا لا يكون نصر الله إلا بالتمسك بدين الله حقا وصفا يا يحيى أخذ الكتابة بقوة هذا هو الدين لا نتخذ ديننا هزما ولا عبا لا يجب من الإشاقة القصوى في هذا المحل مطلوبة. القصوى في هذا المحل مطلوبة. لأن محل خطير لا حل مجاملة. الإنسان ليش بيناه وبين الجنة والنار إلا أن تقرب هذه النفس؟ والموت أقرب لأحدنا من شراك نعم. فالإنسان يعني هو هنا مع نفسه. تدور منته لا تدور إلى نفسه. كنا غنيٌ عن أخي حياته. ونحن إذا متنا أشد تغنى. إيش قصدي؟ يا معي المزبوط أي مصلحة أي مصلحة في جبال العقول وفي خيالات الأفكار أو بل مصلحة إلا في اتباع كتاب والسنة فما بالك إذا كانت هذه المصالح المدعى مخالفة واضحة صريحة لكتاب الله سبحانه وتعالى فما بالك إذا كانت هذه المخالفات المخالفات في أصول الدين والأمور قطعية لك أي كتاب والسنة ومسائل الأجماع الشيخ أشارى هنا في قوله فتحكيم هذا النوع من النظام في أنفس المجتمع وأموالهم وأعراضهم وأنسبهم وعقولين وأديانهم ما مراد تحكيم هذا النظام الوضعي في أديانهم الشيخ يشير إلى ما قررناه وما استعرضناه عند حديثنا عن الضرورات الخمس في ضمن القوانين الوضعية وأول ضرورة حفظ الدين ورأينا كيف أن الدين بالمحل السامي الرفيع في ظل صحيح؟ بالمحل السامي الرفيع لدرجة أنه ما هو هذه القوانين إلا ليرد الناس عن الدين. ورأينا كيف أن الردة كلا مباح لكل من أراد أن يتخلق ورأينا كيف أن حرية المعتقد مفتوح للجميع ورأينا كيف أن بعض القوانين الإسلامية تنص على أن من أهان علم دولة أجنبية يعاقب بالسجن لمدة سنة تذكرون هذا النص فالشيخ يشير إلى هذه المسألة يشير إلى أن الدين في ظل قران وضعية كلا نباحة وأن الدين في ظل قران وضعية تحاول إلى كفر وشير يراد أن يدخل فيه الناس أكواجا فروجا من دين الله أكواجا كذلك من تلك الأيات التي تتحدث. أن كفر الحكام بغير ما أنزل الله قوله تعالى وكذلك زيّن لكتير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم وكذلك زيّن لكتير من المشركين قتل أولادهم من هؤلاء سماه الله فقال ليش شركاء شركاءهم مشاونين الجن والذين كانوا يوفون لعرب الجاهلية أن يقتلو أولادهم خشية الفقر خشية الفاقة. فجعل المولى عز وجل اتباعهم لهذه الوساوس شركة أكبر وجعل هؤلاء الموسوسين الذين أمروهم بقتل أولادهم جعلهم شركاء لله عز وجل وهذه الآيات في سياق عدة آيات كلها تتحدث عن مكان عليه عرب الجهل قبل أن يقيمه الله عز وجل في الإسلام تبدأ من قوله تعالى وجعلوا لله مما مِمَا من الْحَرْطِ وَالْأَنْعَامِ نصيبا فقالوا هذا لله بجمعهم وهذا لشركائنا إلى أن قال قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها من غير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مستدين وهذه الآيات تستعرض بعض النماذج التشريعية التي وضعها البشر من عند أنفسنا تفتارب بعض النماذج ونحن قلنا أن هذه النماذج بالمقارنة للتشريعات الوضعية اليوم تعتبر نماذج في ملتها البداء والبصف ورغم ذلك جعلها الله تشريعات صار مشرعوها أنزادا لله عز وجل وصار متبعوها مشركين لعبادة الله عز وجل من تلك التشريعات أنهم جعلوا بعض الأنعام لله وبعض الأنعام الأصنام وجعل الأنعام التي لله تصل للأصنام والأنعام التي للأصنام لا تصل إلى الله عز وجل كذلك جعلوا بعض الأنعام خاصة للذكور ومحرمة على الإناس وجعلوا الميتة من الأنعام شركاء لرجالي وللإناس كذلك جعلوا أنعام كلا مباحث أطلقوها للأصنام والألحى لا يستعى أحد أن ينتفع بها سواء أن يركب ظهراء أو أن يحلب لبناء أو أن ينتسع بها بأي وجه من أوجه الانتفاع هذه نماذج كما قلنا بدائية للتشريعات الأرضية التي وضعها البشر في تلك القطرة والتي أكثرهم الله عز وجل فيها. يقول ابن عباد في مقرده أجمال الثاني في صحيحي إذا صرك أن تعلم جهل العرب فقرأ ما فوق ثلاثين والمئة من صورة العامة قوله تعالى قد خسر الذين ختلوا أولادهم إلى قوله وما كانوا مستدين فكما قلنا هذه الآيات تقارب بعض النماذج التخريعية الجدائية البسيطة التي كان عليها العرب قبل الإسلام والتي وضعوها من حول من الله عز وجل بنص هذه الآية سمى هؤلاء الذين وضعوا هذه الشعاعات سماهم إيش؟ سماهم شركاء وكذلك ذينا للشركين ذينا المشركين قتل أولادهم إيش؟ شركاءهم سماهم شركاء لله في حكمه وشركاء لله في عبادته يقول الشيخ شنقيتي في المجلد الثالث صفحة صفحة الأربعين بعد أربعمائة أربعمائة يقول قوله تعالى وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادين شركاءهم قول شيء فسماهم شركاء فسماهم شركاء لأنهم أطاعوهم في معصية الله تعالى فأنت أو من يطيع غير الله فيما يعرف يقينا أنه بخلاف حكم الله فقد اتخذ هذا المطاع إلها من دون الله وقد أشرك في طاعته لهذا المطاع شركا في قبولية الله عز وجل. كما أنه شركا في حكمه سبحانه وتعالى ولا يشرك في حكمه أحدا ولا تشرك بعبادة ربك أحدا فالشرك في العبادة قرين الشرك في الحكم وكما مر معنا كلام الشيخ الشمسيتي أنه لا فرق ألبكة بوجه من الوجوه بين الذي يسجد للصنم والوثن وبين الذي يتبع تشريعا غير تشريع الله سبحانه وتعالى يقول الشيخ أيضا في المجلد الرابع الصفحة والثانية والثمانين يقول ويفهم من هذه الآيات كقوله تعالى ولا يشرك في حكمه أحد أن مستبعي أحكام المشرعين غير ما شرعه الله أنهم مشركون بالله يقول وهذا المفهوم جاء مبينا في آيات أخرى إلى أن قال هذا الشايد ولذا سم الله تعالى الذين يطاعون فيما زينوا من المعاصي يزين المعصية ويلبسها في لباس الحلال ويخرجها من لباس الحرام فيتبع الإنسان في هذا التزين يقول ولذا سمى الله تعالى الذين يطاعون فيما زينوا من المعاصي شركاء في قوله تعالى وكذلك زينا لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاء وقال أيضا في موضع ثالث. في مجلد السابع سبحانه 73 قال وأما الآيات الدلة على أن اتباع فشريع غير الله المذكور كفر فهي كثيرة جدا أمرة معنا تبقرها فهي كثيرة جدا كقوله تعالى إنما سلطانه إنما سلطانه, إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون الحديث عن من؟ عن الشيطان الله عز وجل يصف هؤلاء الذين اتبعوا الشيطان فيما زين لهم من تحليل الحرام وتحريم الحلال زي وصفهم لأنهم مشركون به في عبادة بعض الشيطان أي أنهم اتخذوا الشيطان ربا وإلها ومعبودا للجول الله ستعلم هذه الآية تتفق مع الآية الأخرى مرة معنا ألم ليكم يا بني آدم ألا وقال قوله تعالى علي سان الخليل يا أبتي لا تعبد الشيطان فكل هذه النصوص تبين عن الطاعة عن الطاعة المخالفة في التشريع المخالف للتشريع الله أن إيش مشتركون أطبرت في عبادة الله. في عبادة الله. يقول الشيخ كقوله تعالى إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وقوله تعالى وإن أعطتمهم أنكم لمشركون. وقوله تعالى لم آهد إليكم يا بني آدم إلا تعبدوا الشيطان. قال رحمه الله وعلى كل حال. وعلى كل حال فلا شك أن من أطاع غير الله في تشريع مخالف لما شرعه الله فقد أشرك به مع الله وعلى كل حال فلا شك أن من أطاع غير الله في تشريع مخالف لما شرعه الله في تشريع مخالف لما شرعه الله فقد أشرك به مع الله أشرك بمن؟ أشرك بمن؟ أشرك بالمتبع أشرك بالذي شرع أشرك بالحاكم أشرك به مع الله سبحانه وتعالى يقول كما يدل بذلك قوله استمع للسدلاك كما يدل بذلك قوله وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادين شركاؤه فاستدل بهذه الآية على أن الذي يتبع تشريعا غير تشريع الله عز وجل فقد اتخذ من هذا المشرع إلها وربا زين الكثير من المشركين قتل أولادهم شركاء قال رحمه الله فسماهم شركاء لما أطاعوهم في قتل أولادهم في جزئية واحدة سماهم الله عز وجل شركاء تبقى بعض الناس ويكونوا إن شاء الله أمسك عن منزلها العالمية من, عن من ثم عن منزلها من توحيدها ثم عن منزلها من توحيدها ثم خدمنا هذا الحديث عن منزلها العالمية من الإيمان ثم شرعنا بالنسبة والذات والتي عنوان سر الأدلة الموصية على وقلنا أن هذه المنظمة تتضمن بعض النصوص من كتاب الله لا يتبين لاني واضحا لذي يتبيني وقلنا أن هذه النصوص ما هي إلا تتمنى وتكبينى لأكثر النصوص للمرحة معنا للحديث والمنزل الحاكمية وتحدثنا من عن أول هذه النصوص المكملة النصوص التي كتبها اليوم نؤمن بالله الذين مرسين الذين يؤمنون واليوم خالقنا يتجسد قادع عملي حديث اليوم يدور عن نازلة تشابه تماما لكي تطابق مع تلك النازلة التي حلت الديار المسلمين وعمت البلاد والعباد فحديثنا اليوم يدور عن عهد من أشهر والدولة للعلم المسلمية ظلما وضرانا حديثنا عن اكم لك بلا صوت ان المسلمين يا رب مين نعمل فيه احتياجاتنا وسنرى جميعا كيف ان تلك الواقع تتطابق مع ما نحن فيه ايش هذا فقط سنرى جميعا ان حكام اليوم اشد كفرا ونفاقا وردة عن دين الله في من حكام البطار الذين أجمع أئمة أمسون والجماعة على سفرهم وردة وذلك من خلال شرحنا لفرمه تعالى أففكم الجهاز من يدين أن يسلق الله العلم وعراصين ثم العلم الكبير والشيخين العلم العلم العلماء في الإسلام كلهم تكلموا في هذه الواقعة كلاما لا مزيد عليه وكلامهم يكاد ينطبق حرفيا على ما نحن فيه. قل ما نحن فيه اليوم أشد أفراداً وحذفاً عن دينهم وما كان عليه، ونستمع سوياً تلك الفتوى القديمة الحديثة التي مرها العلماء الكثير في هؤلاء الحكماء الذين آخذهم، الذين آخذهم، وأول ما كل فت انتبعنا لتلك الفتوى هو الرب بين الواقع وبين الشرق كيف أن العالم يعيش واقعا بل يعرف واقعه معرفة كما معرفة تؤهله من أن يحكم عليه الحكمة والصالح أن يقصر في رئيس يقول في تشيره لهذه الآية في تشيره المجلد الثاني صفحة 62. يقول رحمه الله واستمع الكلام وحاول أن تنزل هذا الكلام على واقع. والكلام لا يحتاج إلى فعلي. يقول صلى عليه شيء. يقول رحمه الله ينكر تعالى ينكر تعالى الاستفهام هنا ليش؟ ليش؟ على في الفعل في الفعل كل من يقع. يقول ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المشتمل على كل خير الماهي عن كل شر وعدل إلى ما سواء وعدل إلى ما سواء من الآراء والأهواء والأصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند ومشيعة له وهذه الجملة تنطبق حرفيا على منك فيه اليوم تماما بتمام يقول كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونه بآرائهم وأفرائهم أول تنزيل نزله ابن كثير من هذه الآية أنه نزل هذه الآية ومعناها على ما كان أهل الجاهلية القديمة يفعلها والقاشم بين ما فعله التطار وبين ما فعله الجاهليون الأول وبينما فعلوا الجاهليون المعاصرون هو أنهم إلىهم كلهم عادلوا عن شرع الله إلى التباعي تشريعات باطل وضعها رجال أيام جل بمحض آرائهم وأهوائهم التي بلغها الله بها من شرها يقول كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونه بأرائهم وأهوائهم وكما مثبّت هنا يبدأ التنزيل على الواقع هنا يبدأ التنزيل على الواقع يقول وكما يحكم به التاتار من السياسات الملكية من السياسات الملكية المأخوذة عن الملكين جنكيل ثاني الذي وضع لهم الياسف بدأ شيء الإسلام كثير ينزل الحكم الشرعي على وقعه الذي يعيشه بين النفس يقول هذه الجهلية ينطلق على ما كان عليه الجاهليون الأول ولا تختص بهم ولا تخفص عندهم وإنما تتعزاهم إلى كل من يصير على زينه فتشمل الجاهليون الجهين المعاصوين لابن كثير الذين هم في منزلتنا أو في وقعتنا التطاق فكما أن الأول أعرضوا عن كتاب الله وعن شريعة الله التي كان يفترض عليهم أن إلى وضع تشريعات عند أنفسهم كذلك التاتار بعد أن إسلموا ودخلوا في الله أعرضوا عن اتباع شرع الله ووضع تشريعات عند أنفسهم التشريعات الأول, الأول وضعها شوقين الإنس والجن والتشريعات الجديدة في ظلم التاتار وضعها ملكون جنكيز وكانت تعرف بالياسف أو بالياسف يقول وصفا لهذه الشريعة وهو عبارة أي شيء الياص هو عبارة، وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام انتبه هذا الوصف وانظر لهذا المنظر وقارن بين الياص وبين القوانين المضيئة الحديث يقول وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد تبصها عن شرائع شتى من الذي تبصها؟ عن شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية والملة الإسلامية هذه نقطة استحق التأمور فكون هذا اليهود يحتمل على بعض أو على كثير من الأحكام الإسلامية لا يخرجه عن كونه كفرا بواحة بالله العظيم فهذه الأخطية الشرعية التي تتصر بها الطواغيط في كل عصر وفي كل مصر لا تغير المعنى عن حقيقة يقول والملة الإسلامية وغيرها وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواء فصارت في دنيه فرعا متبعا يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول ابن كثير فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم ذا الرسول فلا يحكم سواه في قليل أو كثير كل بعد أن ذكرنا الأصل وبعد أن قاشر على هذا الأصل واقعه بل ما سبق هذا الواقع وبعد أن اشتعرض المناطات المكفرة تأهيلا لإصداره أو استعدادا لإصداره الحكم فكم هذه الفتوى بقوله فمن فعل ذلك من عدل عن كتاب الله وشرعه إلى أي شرع آخر من شرائع الجاهلية وكل ما خالف شرع الله فهو جاهلية محظر قال فمن فعل ذلك فهو كافر أظر الحكم الشرعي ثم لم يتوقف رحمه الله لفقيه فقيه للم يتوقف وإنما ذكر الأثر العملي الذي يترتب على إنزال هذا الحكم الشرعي فالأحكام ليست نظرية وإنما الأحكام عملية. فهناك عمل يترتب عليك أن تقوم به بعد أن تعرف حكم الله وحكم رسوله في كل واقعة أي كان قال فهو كافر يجب اتتالك يجب اتتالك ولهذه المشألة بحث مستقل يتحدث فيه إن شاء الله في باب الخروج على الحاكم أن يفر أنه من فرود الأعيان المضيقة وعليه إجماع أهل وعليه ما يعود أهل الإسلام وعليه فتوى شيخ الإسلام الثمية أنه مدفع ولا يشترط في فيه أي شر وإنما يدفع حسب الإنكام ولنا إن شاء الله عود إلى هذه المدفع هذه كانت فتوى بذن كبير ولنا مع هذه الفتوى عدة وقفات آمنة جدا أولها أن هذه الفتوى هل بيخاصة بالتطار لا تتعداهم إلى غيرهم أم أنها عامة تتضمن وتشمل كل من اتصف أو كل من تلبس بهذا اللبوس أو بهذه الصفة التي تلبس بها أو اتصف بها التطار فهي عامة من تغصف الواضح والحق الذي لا حق غيره أن تلك الفتوى فتوة عامة تتضمن بداية التطار ثم تتضمن كل من قام بهذه الفعلة النكرة والأدلة على ذلك بالإضافة إلى ما قررناه من كلام من كثير نفسه أنه قال بداية ينكر تعالى قال على التطار قال على من نجمك فيه الآية لا إنما العبرة كما تعرفون بعموني اللب وليست بخصوص السبب قال رحمه الله ينكر تعالى على من خرج من صيغة ايش عموم على كل من يخرج في القديم وفي الحديث وفي المستقبل الى اميالي ينسى الله الأرض ومن عليه ينكر الله تعالى على كل من يخرج او خرج او سيخرج عن شرع الله اتباعا الى تشريع غير شرع الله. هذه واحدة الثانية انه ضرب لنا مثالا اوليا أو بما كان عليه الجاهليون الأولى فقال كما كان أهل الجاهليا كما كان أهل الجاهلي فهو يستعرض في هذه الفتوء بعض الأمثلة منها ما كان عليه أهل الجاهليا الأولى ثم قال ثالثا وكما كان وكما يحكم به الث قال إيش وكما فذكره رحمه الله للتطار هو من باب ضرب الأمثال كما ضرب المثل الأول بما كان عليه أهل الجهلية ضرب لنا مثلا ثانيا بما كان عليه الثاتر هو يضرب لنا الأمثال وخاصة الأمثال التي يحياه هو ويعاصره ثم ختم فتوى بصيغة تقطع النجاع على كل من يزعم أو يأتي في فاطره أن فتوى خاصة بالتفاق قال فمن فعل ذلك فمن فعل ذل فهو كافر فمن فهو جاء بصيرة إيش بصيرة الشرط التي تفيد العموم فكل من يفعل ما فعله التطار فهو كافر لكله كذلك نحن من قبل ذكرنا كلام شيخ الإسلام الثانية في المجلد الثامن والعشرين في الصفحة 1910 عندما سئل عن حكم اتخاذ التطار ماذا قال رحمه الله قال الحمد لله رب العالمين نعم يجب قتال هؤلاء بكتاب الله بصنة رسوله واتفاق أئمة المسلمين ثم قال وهذا مبني على أصلي أحدهما المعرفة بحالهم والثاني معرفة حكم الله في أمثاله كبارة لا تحتمل أي نقاش قال في إيه قال فيهم لا لفقه لأنه يعرف أن الحكم غير خاص بالتطار أو غير خاص بالفئة المعينة وإنما الحكم يشمل كل من يتلبس بهذا الفعل قال معرفة حكم الله في من؟ في أمثل فيهم وفي كل من يقوم بهذا العمل فدل هذا على أن تلك الفتوى فتوى عامة تتضمن التطار بداية ثم تتضمن كل من يقوم بهذا الفعل أي كل من يوجد فيه هذا المناطق المتحدة كل في هذا المناطق المتفضل. ثانيا وصف بالكثير رحمه الله بالياسر نتامل هذا الوصف وكما كنا والنقارن بينه وبين تلك القوانين الوضعية التي تحكم البلاد والعباد يقول رحمه الله وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكامه قد اتبسا من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملل الإسلامية وغيرها وفيها كثير من الأحكام أخذا من مجرد نظره وهوى. نفس هذا الخليط يوجد اليوم تماما تماما القوانين اليهودية أخذها المسلمون إما من الشرق وإما الغرب إما من فرنسا وإما من بريطانيا وإما من أمريكا إما من جستنيان المشارع الروماني وإما من نابليون وإما من العالم الثاني كذلك حتى لا يحتاج إلى ويقول أننا اليوم في بلاد المسلمين نطبق كثير من الأحكام المسلمية كما قال أحدون نطبق 990 من الأحكام المسلمية ألا يكفيكم هذا أيها المتركون ما شاء الله نطبق 990 رغم أنه هذا يتكلم عن نصر هذا يتكلم عن نصر طبعا حتى لو أن هذا كلام صحيح هو طبعا يعني كذب المحط ويستغرون على الله حتى لو أن هذا صحيح يكفرون بهذا الواحد الماء بل واحد من مليون من واحد الماء يكفرون به كما قال تعالى أسد المليون البعض البعض التطادي يكفرونه ببعض فكلامه حجة علينا ولكنه كان بالضغاء ما يقول إلا ما ينيه عليه السياد إذن فتكون القوانين الضريبية تشمل على بعض الأحكام الإسلامية لا يخرجها أبدا عن تمني خفرا من الله العظيم. تلك الترقيع التي يلجون إليها في أكثر بلاد الإسلام والتي والتي سمينا بالأحوال الشخصية. لا لك نحن تبع القوانين الغربية والشرعية إلا في باب الأحوال الشخصية فنتبع أحكام الشريعة المسلمين. من باب التجليش والتجيل على شيء زي من المسلمين. الوقفة الثالثة مع فتوى الكثير قوله فصارت في بنيه وننتبه لهذه النقفة فصارت في بنيه شرعا متبعا فصارت في بنيه شرعا متبعا ننتبه جيدا لهذه النقفة هذه المسألة توضح لنا كمسألة الآن أن كفر الحكام اليوم أشدوا وآظم من كفر التطور وأن ردتهم ردة مركبة هو كفر فوق كفر وليس كفر دون كفر. ابن كثير يلمح لنا، أسرى كنفو هذا التميم أن التتار ما كانوا أبدا يفرضون أحكام ياسقهم على بلاد المسلمين وأبدا ما أخذوا المسلمين. بالجبر وبالحديد وبالنار بالخضوع الأحكمين وإنما كانوا يطبقون تلك الأحكام فينا فينهم فقط أما أنهم مشبرون أحد قلوا أو كفروا من المسلمين على الخضوع الأحكمين فهذا لم يحبس بل سيأتي معنى رسالة في منتهى الغراب لا ينتهي منها العجب والله لا ينتهي منها العجب الإنسان كلما قرأها يسهم بالسال أن الكفرة كله بلة واحدة وأن التاريخ في أكثر الأحيان يعيد نفسه فقال ابن كثير بشارة إلى هذه المسألة قال فصارت في بنيه قال صار صارت في من يعني في من في أحفاد وأبناء جمتين في هؤلاء التطار الذين استولوا على بلاد المسلمين والتطار كانوا أصلا قد استولوا على قرصان وعلى العراق وكان كان يستولون على الشام وأحياناً يعرضون المسلمين المسلمون من الشام. فكانوا في هذه المناطق الثلاث: الأردن والعراق والشام. لكن ما كانوا يستقروا في الشام. نقول عندما دخل التصار تلك الزيارة إلى المخاط المسلمين ما طبقوا أحكام يقضهم على شائر الناس وإنما طبقوه فقط فيما بينهم. وتركوا المسلمين ب حريتهم يطبقون فيما بينهم أحكام الله وأحكام رسوله. بل كانوا يشجعون الناس على هذه المسألة، وكانوا يوصون أمرائهم وملوكهم التي يعينونهم على المدرسة الإسلامية بوجوب، بوجوب تنفيذ حكم الله بين المسلمين ويوصونهم بالعدل والإنصاف والطهيم. أوعى الله وخل رسوله عليه السلام. والكلام هل يكون البعض في شيء من غرابة؟ ولكن النهاية. التي تسجلها لنا في التاريخ وقد أشار 20 في جهاد المسألة فقال في مجلة والعشرين صفحة قال في معرب ذكر الأشباب التي توجب على المسلمين قتال التطار قال ولا يلتزمون الحكم بينهم بحكم الله ولا ولا يلتزنون ويذكر الأسباب التي جعلته رحمه الله يسفي بوجود قتال هؤلاء وبالفتسهم عن جميع الله قال ولا يلتزمون الحكم بينهم بحكم الله بل يحكمون بأوضاع لهم توافق الإسلام طار وتصاوفه بإسلام انظر لهذه المسألة توافق تواثق الإسلام إيش؟ ليس في جميع أحكامهم ضد او أو بصراك الإسلام لا القوم عندهم نصيد كبير من أحكام الإسلام والمسلم ولكن هذا أيضا لا يخرجهم عن طولين تفطارا مرتدين ولا يغير الحكمة بوجوب التالي يقول ولا يلتزنوا الحكمة بينهم فقال ماذا قال؟ قال بينهم إشارة إلا أن الياسق يطبق فقط بين التطار ومتصر إضاحة لهذه المسألة نقول أن الكريف سجل لنا رسالة عجيبة أرسلها غازان أو غازان تسمعون ذلك الذي غزل في الشام في زمن شيخ الإسلام ابن تيمين وهو هذا الرجل رغم تلك الرسالة العجيبة التي نذكرها لكم وهو الذي أفتأ فيه وفي أباعي وفي جيشه وفي جنده وفي عسكري وفي كل من عوانهم شيخ الإسلام سميع أفتأ برزتهم دين الله. وهو الذي خرج له شيخ الإسلام الثامية للمناظرة تلك المناظرة التي أسمها شيخ الإسلام الثامية بنفسه يوم من أيام الله كذلك هو الذي خرج شيخ الإسلام الثامية بنفس السنة التي أصل فيها هذه الرسالة خرج وقاتله مع أكثر الشام ومصر نقول غازان هذا أرسى رسالة لأميره على الشام أرسل رسالة بأمور على الشمس تعرفون ماذا يقول في هذه الرسالة يوصي فيها بفقوة الله وبالعدل وبالإنصال وبتحكيم الشريعة الإسلامية وبعدم الفروج عليها وبضرورة إنساذ أحكام القضاء الشرعي. سبحان الله يأبى الله إلا أن يقضح هؤلاء كان المسلمين كما اليوم تماما من تلبيس وتدليس على المسلمين بالحديث عن العقيدة الشمحة، وبالحديث عن الكتاب والسنة وعن التمسك بهما وعن الأعمال الخيرية وأعمال البر والصلاح، وعن دعم المجاهدين لسائر البقاق تلك المؤامرة الثرثة، كل هذه الأمور كما تحدث اليوم كانت تحدث في الماضي، كل هذه الأمور كما كانت كما تحدث اليوم كانت تحدث في الماضي، ولكن من لا يتغير تغير، فهذه الأعمال وزياده عليها وإن تضاعفت لا تجعل الإنسان يخرج ابدا من دائره القفص إلى دائره الماء واسمع لهذه الرساله العظيمه ولك ذكرى الدكتور محمد ماني امد في كتابه النفيس الوثائقي وثائق الحروب الصالبية والغزو المغولي يوثق حلول وثائق الحروب الشرقيه والغزو المغولي والكتابه هو إلا عبارة عن وثائق وضعه التاريخ وجمع هذا الرجل في هذا الكتاب المدين قال في الصفحة الثالثة بعد ال عمية ذكر نص رسالة أرسالها قازال إلى ممينه على منطقة الشام قال فيها وعلى ملك الأمراء سيف الدين بتقوى الله في أحكامه وعلى ملك الأمراء سيف الدين كان اسمه سيف الدين قبجة سيف الدين قبجة انظر ماذا يقول وعلى ملك الأمراء سيف الدين بتقوى الله في أحكامه من, من الذي يتكلم؟ رئيس صح ملك من؟ ملك التطار الذي أسفل علماء دليل للإجماع كما سيتمعنا في ذلك الإجماع الإجماع منعقد على لدته والإجماع أصلا كان فيه هؤلاء انظر ماذا يقول يقول وعلى ملك الأمراء سيف الدين بتقوى الله في أحكامه وخشيته في نقضه وإضرامه وتعظيم الشرع وحكامه وتنفيذ أقبية كل قاض على قول إمامه. القضاة الشرعيين. تعرفون القضاء في في سائر الأمصار الإسلامية كان يقوم على المذاهب الأربعة. كل مذهب له قاضي مفتيه. كل مذهب يقول يوصي بإنتاج أحكام القضاء الشرعيين. يقول وتنفيذ أقبية كل قاض على قول إمامه. وليعتمد الجلوس للعدل والإنصاف. لا يجلس بين الناس ولا ما يجلس والخلط. هذا من يقول لأميرك وليعتمد الجلوس للعدل والإنصاف وأخذ حق المشروف من الأشراف يأخذ حق الضعيف من القوي. يأخذ حق المظلوم من الظالم ويأخذ حق المشروف من الأشراف وليقيم الحدود والقصاص على كل من وجبت عليه يصبح إيش؟ لقامة الحدود والقصاص يلقى لأحكام الشريعة يقول وليقف العادية عن كل من يعتد عليه يمنع الضرنة عنها مرحكم في هذه بسالة التي أبصلها من؟ غازان أو غازان ملك التاطار الذي أفتع علماء المسلمين بالإجماع على رزته وعلى وجوب إتاب وعلى رأسه شيخ الإسلام ابن ثانية وإذن كثير وغيرهما من العلماء زمنهما كنفات معه كل الرسالة يصيفها بعمل الشر وبضرورة قامة الحدود وبضرورة إمتاز أحكام القضاء الشرعيين كلهم على مذهب إمامه وبضرورة العدل وبثقوى الله وبخشيته ولا شير هذه الدعاوة من الدجل والتلبيس والنصب والخداع على المسلمين فسبحان الله كأن تلك الصورة التي كانت في عصر المسلمين تتكرر اليوم ولكن الفرد أنهم في زمنهم رحمه الله كانوا على بصيرة من أمرهم فلم يترددوا فلم يترددوا ولو لحظة واحدة في إنزال حكم الله شاء من شاء فأكتوا بالإجماع المنعقد على كفرهم وعلى رزتهم وعلى وجوب رسالهم ولو لم يكن في المسألة إلا هذا الإجماع لكفر فعبالك في المسألة ما مضى معنا من تلك المصوص الكثيرة من أقوال أهل العلم في القديم وفي الحكم الفرق أنهم في زمنين لم يترددوا ولم يعطي الفرصة والمجال للشبهات، ولم يقدم الآراء والأهواء العقلية المتلبسة بلبوس المصلحة على شرع الله المحق. وقد أشار أحد علماء المسلمين لهذه النقطة الفريدة، وهي التتار ما لم يمنع المسلمين أبداً من إنفاذ أحكام الله بينهم. هو الشيخ الإمام محمد الصديق الطيب القنوجي الفنّي. من الهند ومن عمال هند الأجل والمعين صاروا على نهج السلام يقول رحمه الله في كتابه الشهير العبرة مما جاء في الغزو والشهادة والهجرة في الصفحة الثانية والثلاثين بعد المائتين يقول وأما البلاد التي عليها ملاة الكفار تكلم المسؤولة في قيد فيجوز فيها أيضا إقامة الجمعة والعيدين والقاضي قال فيها بطوالي المسلمين كما في حاله طارق ثلثة.